بسم الله الرحمن الرحيم. وين للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كارون أو وزنوا يخسرون ألا يظنوا لئك أنهم مبعوثون؟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 وما أدراك ما سجين كتاب مرطون ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به يومئذ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 Nahum l'asal al-jahim, thumma yuqal hazaal l'azikuntuh bih tukazibun. Kala' inna kitab al-abrail fi 'aliin, wa ma adara كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نطرة النعيم